Let the ship on. No. Good night. Good night. و کا فال blah, <laughs> room mm -hmm. Oh, يا مكه ده يا من Ana dans أ her. Uh -huh. وار الكونات ما Bonjour, qu'on a What did que <laughs> All right. Will What? <laughs> مَوْلَى لِكُلِّ مَن يَرَاكُمْ كُلُّ قَوْلٍ قُمْ مِنْ أَيْنَ الكَلاَمِ One, want you to واجب سوقكم في عياض من ربكم